قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل نعم الإيمان بالله أي الإيمان بما وصف به نفسه سواء في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فكل ما وصف الله به نفسه نؤمن به ونصدق به وكذا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لأنه مأمون فيما ينقله عن ربه تبارك وتعالى وقال المؤلف هنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل التحريف من حرف الشيء عن مكانه أي تغييره من مكانه وبعضهم يسمي التحريف تأويلا والصحيح أن التحريف تحريف وأما التأويل فيختلف عن التحريف ولذا نبه على هذا الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته المشهوره عقيدة الطحاويه حينما قال من غير تحريف ولا تكيف ولم يقل من غير من غير التحريف ولا تعطيل ولم يقل من غير تأويل لأن التأويل له معان صالحة تأويل يأتي معنى التفسير ويأتي ما تقول إليه الأمور وغير ذلك ويأتي التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل الراجح هذا كله تأويل فهم حتى يلبسوا على الناس سموا تحريفهم تأويلا وأبى عليهم أهل العلم إلا أن يسموا فعلهم تحريفا لا تأويلا لينفر الناس من ذلك الفعل ولا تعطيل والتعطيل هو جعل الكلام لا معنى له جعل كلام الله خاصة في موضوع الصفات لا معنى له يقول لا نفهم معنى السميع ولا نفهم معنى البصير ولا نفهم معنى اليد ولا نفهم معنى الوجه لا نفهم معناها وهذا خلاف مراد الله تبارك وتعالى عندما أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء ألا ومن غير تكيف ولا تمثيل. كذلك نثبت الصفات لله تبارك وتعالى من غير تكيف، وهو النجع لها كيفية، وهو جواب كيف؟ كيف هي صفات الله؟ نقول لا نعلم، لأننا لم نره سبحانه وتعالى ولم يخبرنا، وليس له مثيل. جل وعلا، وإذاك لا تعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فأكيد لها كيفية، ولكن نحن لا نعلمها، نجهلها، نجهل هذه الكيفية. فلا نقول بالكيفية أي كيف هي صفات الله تبارك وتعالى قال ولا تمثيل أي لا نمثل الله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ويقول فلا تضرب لله الأمثال لأنه لا مثل له جل في علاه وصفات الله تبارك ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين إلى لازمة وطارئة لازمة وطارئة واللازمة هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر هذه صفات لازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه لا يكون يوما عالما ويوما ليس بعال لا يكون يوما قادرا ويوما ليس بقادر لا يكون يوما سميعا ويوما ليس بسميع أو في وقت يكون بصير وفي وقت يكون غير بصير هذا لا يمكن أبدا فهذه صفات لازمة لله تبارك وتعالى وكذلك الحكمة وغير ذلك من الصفات وهناك صفات طارئة والصفات الطارئة هي الصفات الفعلية التي تأتي إذا جاءت أسبابها كالمجيء والكلام والرحمة والغضب والرضا والمحبة هذه إذا جاءت أسبابها جاءت هذه الصفات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى بل يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحوفون الكلمه عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم وصله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون لعسل وسلم على الموسلين لسلامه ما قالوهم لسلامه ما قالوه من النقص والعيب نعم ولا يخدون في اسماء الله واياته واللحد ايضا هو الانحراف القبر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا واللحد هو الحفره التي داخل الحفره تكون منحرفه القبر يحفر هكذا ثم تحفر حفره صغيره على انحراف فهذا يسمى اللحن فهم لا يلحدون أي لا ينحرفون عن في صفات الله تبارك وتعالى بل هم على صراطه المستقيم لا يكيفون لا يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه جل وعلا لأن لماذا قال لأنه سبحانه لا سمية له هل تعلم له سمية ولا كفأ له ولم يكن له كفوا أحد ولا ند له الأنداد منفية عن الله تبارك وتعالى لا ند له جل وعلا ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء جل في علاه قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا قال أهل العلم الله تبارك وتعالى أصدق حديثا ومن أصدق من الله قيل ومن أحسن من الله حديثة ثم هو أنصح يريد الله ليبين لكم ويهديكم وهو أعلم بنفسه أنتم اعلم أم الله فإنما يتكلم الله عن نفسه سبحانه وتعالى فهو أعلم من كل أحد بنفسه جل وعلا ثم بعد ذلك كلام رسله الذين هم اعلم الخلق بالله جل وعلا وهم أنصح وأفصح وأصدق وأعلم بالله تبارك وتعالى فلذا إذا حدثوا عن الله قبل حديثهم عن الله جل وعلا وأما الذي يتجرأ على الله ويتكلم على الله بغير علم فهذا مردود قوله عليه قال ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون يعني الذين يصفون الله بالباطل ثم قال وسلام على المرسلين أي سلم قول المرسلين فهو مقبول لأنهم لا يقولون على الله إلا الحق صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين نعم. أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسما به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل, فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به الموسلون فإنه الصواط المستقيم صواط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن كما قال الله جل وعلا آمرا المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فاثرها في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء هم الذين أمر الله تبارك وتعالى بسلوك طريقهم واتباع صراطهم نعم قال وحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة تعد ثلث القرآن وذلك أنها تتكلم عن الله وتسمى صفة الرحمن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه إذ كان دائما يقرأ هذه السورة قال لماذا يقرأها سلوه لماذا يقرأها قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله أحبه فانسان يكثر من قراءة هذه السورة المباركة وهذه السورة تسمى سورة الإخلاص وسورة الإخلاص الثانية أو التوحيد الثانية وهي قل يا أيها الكافرون وهاتان السورتان جمعتا توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وهذا الكتاب يعني كتاب الواسطيه يتكلم عن توحيد الربوبيه كما أن كتاب التوحيد الذي قراناه بالفجر يتكلم عن توحيد الالوهيه توحيد العبادة هذا الكتاب يتكلم عن توحيد ال الربوبيه التعريف بالله من هو الله سبحانه وتعالى يعرفك بالله جل وعلا ولذا صارت هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها تعرف بالله سبحانه وتعالى ومعنى قوله قل هو الله, الله الصمد الصمد هو الكامل في سؤدده في كل شيء الكامل في كل شيء هذا هو الصمد وقيل أيضا الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات أي تلجأ إليه تطلب منه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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم اي لا يكوثه ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح نعم وهذه الآية يعني آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وذلك لأنها تعرف بالله تعرف بالله من هو الله سبحانه وتعالى ولذا قال أهل العلم يصلح في هذه الآية أن يتقدم كل فقرة من فقراتها اسم الله سبحانه وتعالى كأن نقول الله لا إله إلا هو الله الحي الله القيوم الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله له ما في السماوات وما في الأرض الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله وسع كرسيه السماوات والأرض الله ولا يؤده حفظهما الله هو العلي الله هو العظيم فهذا تعريف بالله هذه الآية العظيمة تعرف بالله من هو الله جل وعلا ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى لذلك قالوا شرف العلم إنما يكون بمعرفة شرف المعلوم فلما كان المعلوم هو الله جل وعلا شرف هذا العلم كثيرا نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نعم هو هنا جمع بين الزمان والمكان الأول والآخر والظاهر والباطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس بعده شيء فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء احاطه زمانيه واحاطه مكانية سبحانه وتعالى نعم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم وقوله وهو الحكيم وهو الحكيم الخبير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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما نعم بدأ يستدل على صفات الله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم، من خلال ذكر آيات القرآن الكريم يثبت صفات الله جل وعلا. بعد أن قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الآن يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. التوكل هو اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر مع بذل الأسباب. هذا هو التوكل هو الاعتماد على الله اعتماداً كلياً اعتماد القلب على الله اعتماداً كلياً في جلب نفع أو دفع ضر مع بذل الأسباب فالله سبحانه هو الوكيل جل وعلا وهو الحي الذي لا يموت وكل ما عداه يموت إنك ميت وإنهم ميتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال وهو الحكيم الخبير أي أن الله تبارك من أسمائه الحكيم ومن أسمائه الخبير وكل أسماء الله تتضمن صفات فليس لله تبارك أسماء مجردة نحن لنا اسماء مجردة فالإنسان قد يكون اسمه صالح وليس بصالح وقد يكون اسمه محمود وليس بمحمود وكذا المرأة قد تكون يعني اسمها إيمان وهي ليست بمؤمنة أو هدى وليست على هدى أو غير ذلك برة وليست ببرة ولكن أسماء الله كلها تدل على معان وصفات كاملة اسمه الحكيم وهو حكيم اسمه الخبير وهو خبير اسمه القوي وهو قوي اسمه العزيز وهو عزيز وهكذا كل أسماء الله كل أسماء الله لابد أن تدل على صفات وصفات كمال مطلق لله تبارك وتعالى وذكر اهل العلم ان هذا ايضا ينطبق على القران الكريم جميع اسماء القران الكريم تدل على صفات فيه وجميع أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا تدل على صفات فيه صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم كل الأسماء تدل على صفات وصفات كمال طبعا بالنسبة للنبي كمال بشري وليس الكمال المطلق الكمال المطلق لله وحده سبحانه وتعالى لكن نتكلم عن الكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد وهو أحمد وهو العاقب وهو المفرق صلوات ربي وسلامه عليه فهذه كلها أسماء للرسول صلى الله عليه ثابتة ومن هذا تعرف أنه ليس من أسماء النبي ياسين ولا من أسماء النبي طاها، صلى الله عليه وسلم لأنه لا معنى لها، لا معنى لها. وإن وجدت لها معنى معنى لا يدل على كمال كما يقول بعضهم طاها أي طاء الأرض هذا ليس بكمال. لكن أحمد من الحمد والمقفي هو الذي يأتي بعد غيره والعاقب هو الذي عقب الأنبياء والحاشر هو الذي يحشر الناس تحت قدره صلاة ربي وسلامه عليه. وكل أسماء تدل على صفات كمال، صلى الله عليه وسلم. أما ياسين وطاها فلا تدل على كمال للنبي صلى الله عليه وسلم بل لا تدل على هذا المعنى أصل هي أحرف كحاميم لام ميم وغيرها فالقصد أن أسماء الله تبارك وتعالى جميعها تدل على صفات كمال مطلق لله جل وعلا ثم تكلم عن علم الله جل وعلا قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه وتعالى لكمال علمه وقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى لما يقول عنده مفاتيح الغيب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مفاتيح الغيب خمس قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم متى الساعة إلا الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه مفاتح الغيب وفيها قراءتان مفاتح الغيب ومفاتيح الغيب والغيب غيبان غيب نسبي وغيب, غيب وغيب مطلق غيب نسبي وغيب مطلق الغيب النسبي الذي يغيب عن البعض ويطلع عليه اخرون كما هو الحال بالنسبة لنا في هذا المسجد الآن النساء بالنسبة لنا غيب ما ندري ماذا عندهن لكن نحن بالنسبة لهن شهادة يستطيعنا رؤيتنا طيب فهذا غيب نسبي بالنسبة لنا لكن بينهن يعلمنا كل شيء البيت الذي بجانب المسجد بالنسبة لنا ما يدور داخله غيب، لكن بالنسبة لأهل البيت شهادة يعرفون ماذا يدور في بيتهم ونحن بالنسبة للخارج خارج المسجد غيب وبالنسبة لنا شهادة فهذا يسمى غيب نسبي، يغيب عن بعض ويظهر لآخرين لكن الغيب المطلق وهو غيب كل شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب المطلق سبحانه وتعالى قال ما تحمل من أنت ولا تضع إلا بعلمه كذلك لكمال علمه سبحانه أي أنثى أي أنثى من البشر من الحيوانات من الطيور أي أنثى من الحشرات أي أنثى لا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما بعد أن قال الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاضر بكل شيء علما بكل شيء ولذا لا يغيب عن علم الله شيء سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صح. كذلك هذا في إثبات اسم الرزاق لله تبارك وتعالى. هو الرزاق جل وعلا هو رزاق وهو القوي المتين والمتين بمعنى القوي فالله ذو القوه المتين جل في علاه نعم وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا السميع في كتاب الله تبارك وتعالى تأتي على ثلاثة معان كما قال أهل العلم تأتي السميع بمعنى إدراك السمع يعني يسمع الأشياء يسمع الأصوات سبحانه وتعالى كمثل قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتأتي السميع بمعنى النصير إنني معكما أسمع وأرى يعني ليس مجرد سمع ولكن فيها ايش فيها نصرة من الله تبارك وتأتي معنى التهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ذكر السميع يريد تهديدهم أي سأعاقبكم على ذلك والسميع أيضا لها معنيان ان السميع بمعنى إدراك المسموع وتاتي السميع بمعنى المجيب ان ربي سميع الدعاء أي مجيب الدعاء سبحانه وتعالى نعم. والبصير كذلك إدراك المبصرات إدراك المبصرات سبحانه لا يغيب عن بصره شيء جل في علاه نعم وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد وقوله وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدَ وقوله فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وما يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. نعم. الإرادة إرادة الله تبارك وتعالى قسمان إرادة كونية وإرادة شرعية والإرادة الكونية تسمى الإرادة القدرية وتسمى المشيئة. المشيئة هي الإرادة الكونية وهي الإرادة القدرية. والثانيه هي الإرادة الشرعية وهي ما يحبه الله ويرضاه ما يحبه الله ويرضاه سمي الإرادة الشرعية وما يأمر به ويوقعه سبحانه وتعالى هي الإرادة القدرية أو الكونية أو سميها المشيئة هذه إرادة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية التي هي المشيئة والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله بينما المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية ففيما يحبه وما لا يحبه فأنت ترى في الدنيا يقع ما يحبه ويقع ما لا يحبه فالذي يقع مما يحبه سبحانه وتعالى هذا مراد شرعا وقدرا وما يقع مما لا يحبه هذا مراد قدرا لكنه غير مراد شرعا فأنتم مسلمون وأنا معكم إن شاء الله كلنا طيب فنحن مسلمون الآن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى بإرادته الكونية وإرادته الشرعية يحب أن نكون مسلمين وقد وفقنا وصلنا مسلمين وإله الحمد لله الكفار هل يحب الله أن يكونوا كفارا؟ لا يحب يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. لكن هل هم كفار نعم إذا وقعت الإرادة الكونية الإرادة الكونية القدريه المشيئة موجودة هم كفار لكنه لا يحب ذلك سبحانه تعالى إذا الإرادة الكونية تقع فيما ما يحب وما لا يحب أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحب سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى وقوله واحسنوا إن الله يحب المحسنين طيب اصبر شوي طيب اذا قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السلام ذكر الإرادة مرتين الاولى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام هذه اراده كونيه او شرعيه او ইরاده الاراده, ثان؟ الإرادة ثان؟ الشرعيه والكونية لانه يريد ان يهديه شرعا يحب ذلك وأوقع ذلك لانه هداه لانه شرح صدره للاسلام الثانيه ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا هذا اي إرادة؟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 وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود نعم كل هذه الآيات التي أتى بها شيخ سليمتي يثبت صفة المحبة لله تبارك وتعالى يحب ويحب جل وعلا ويحب هذه صفات المخلوقين الذين يحبونه سبحانه وتعالى لكن هو سبحانه وتعالى هو يحب وهو الغفور الودود الذي يحب الودود المحب سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي حبا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون اي يحبون من حد الله ورسوله فالود هو الحب وهو نوع من انواع الحب فالقصد ان الله تبارك يوصف بانه يحب سبحانه وتعالى ويحب الصالحين يحب المتقين يحب المحسنين يحب الصابرين سبحانه وتعالى يحب المؤمنين جل في علاه فيوصف الله بأنه يحب لكن ليس حبه كحبنا ولا سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا نحن مخلوقون حبنا يليق بنا وحب الله يليق به سبحانه وتعالى فنثبت ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى وما اثبته له رسول سياتي كلام شهرين في ذكر ما جاء في السنة في إثبات الصفات الآن يتكلم عن ما جاء في القرآن من إثبات الصفات الله تبارك وتعالى ومنها أن الله يحب سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمه وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين نعم اثبات صفه الرحمه لله تبارك وتعالى فإن الله رحيم جل وعلا وقد جاء في الحديث إن الله خلق مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض بها يتراحم الناس وبها ترحم الأم ولدها وأبقى عنده تسع وتس وتسعين رحمة ليوم القيامة هذه يقول أهل العلم كلها مئة رحمة مخلوقه غير صفة الرحمة التي هي صفة لله جل وعلا ورحمته سبق سبقت غضبه جل في علا فالقصد اننا نثبت ان الله رحيم سبحانه ومن ينفي صفة الرحمه عن الله يقول الرحمه ضعف غير صحيح الرحمه ليس ضعف ليس ضعفا الرحمه قوه الذي يرحم هو الذي يرحمه الله تبارك وتعالى ومن يرحم خير من من لا يرحم وقال النبي صلى الله عليه إنما يرحم الله من عباده الرحماء فالرحمة صفت كمال وهي لائقة بالله جل وعلا فنثبت لله تبارك وتعالى أنه رحمن وأنه رحيم وفرق بعض اهل العلم بين الرحمن والرحيم قالوا رحمن بالعالمين ورحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما بينما الرحمن لكل العالمين سبحانه وتعالى والرحيم خاصه بالمؤمنين وقل غير ذلك لكن القصد من هذا اننا نثبت لله تبارك وتعالى صفه الرحمه ومن اسماءه الرحمن ومن اسماءه الرحيم وقلنا كل اسم من, من اسماء الله تويدل على صفه كمال لله تبارك وتعالى وذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى مجموعه من الايات كلها تدل على صفه الرحمه التي هي من صفات الله جل في نعم قال رحمه الله تعالى وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم وَمَيَّقَةُ الْمُؤْمِنَ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَرَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ التَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نعم هذه كلها تسمى صفات الأفعال المحبة والرضا والسخط والغضب والمقت والكراهية كلها صفات أفعال وهذه تأتي إذا جاءت أسبابها متى يرضى الله تبارك وتعالى عندما تفعل شيئا يرضيه متى يحبك الله إذا فعلت شيئا يحبه سبحانه وتعالى وهكذا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فلما فعلوا ما يرضي الله رضي الله عنهم سبحانه وتعالى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سافر في طريق فأرسل الله إليه ملكا على مدرجته على طريقه فقال إلى أي؟ قال إلى البلد الفلاني. قال ما عندك؟ قال أخو لي أزوره في الله تبارك وتعالى. قال هل له عليك من نعمة تربها إليه؟ يعني له عليك فضل تريد أن ترد الفضل إليه؟ قال لا, لا. إلا إني أحبه في الله. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الملك فإن الله أحبك. متى أحبه؟ لما فعل الشيء الذي يحبه الله. وهو زيارته في الله فهذه الصفات صفات فعلية متى يغضب الله عندما يفعل الإنسان شيئا يغضبه والفرق بين هذه الصفات الصفات الفعلية والصفات اللازمة أن الصفات الفعلية لا تأتي إلا إذا جاءت أسبابها بينما الصفات اللازمة ثابتة لا, لا, لا تزول أبدا ولا تزيد ولا تنقص بينما الصفات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 سبحانه وتعالى وكذا الأمر بالعكس بالنسبة للغضب. الله يغضب إذا انتهكت محارمه فإذا زاد الانتهاك زاد الغضب كلما زاد الانتهاك كلما زاد الغضب من الله تبارك وتعالى لكن لا يمكن أن يزيد السم ولا يمكن أن يزيد العلم ولا يمكن أن تزيد القدرة ولا يمكن أن تزيد الحكمة لأن هذه صفات لازمة لله تبارك وتعالى الأفعال صفات الأفعال هي التي ممكن أن تزيد ممكن أن تذهب ممكن أن تبقى ممكن أن تأتي لأن صفاته أفعال بالنسبة لله تبارك وتعالى ولذا في الحديث الذي يحفظه كلكم فيما أظن في حديث الشفاعة الكبرى عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى صلوات ربي وسلامه عليهم يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى كلهم يقولون ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله هذا لا يمكن ان يكون في العلم إن الله علم اليوم علما لم يعلم قبله مثله لا يمكن ولا بالقدرة ولا بالحكمة ولا بالسمع ولا بالبصر لا يقال مثل هذا ابدا في حق الله تبارك وتعالى لكن في صفات الافعال نعم ممكن ممكن أن يزيد الحب ممكن ان يزيد الغضب ممكن ان تزيد المقت ممكن ان تزيد ينزل يستوي على العرش هذه كلها صفات فعلية لله تبارك وتعالى تأتي إذا جاءت أسبابها فهنا قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه متى رضي عنهم لما فعلوا ما أحبه فرضي عنهم سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه متى غضب الله عليه لما قتل مؤمنا متعمدا قبل أن يقتل مؤمنا متعمدا ما غضب الله عليه وإنما جاء الغضب بعد أن جاء الفعل فهي صفة فعلية تأتي إذا جاءت أسبابها والغضب يوصف الله به سبحانه وتعالى ولا يعيبه أن يغضب بل الغضب كمال بالنسبة حتى للإنسان الإنسان الذي لا يغضب ليس بكامل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا ونقل عن الشافعي أنه قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار فالإنسان يغضب والغضب ليس بسيء ولكن يغضب بالحق لا يغضب بالباطل وهذا الغضب أيضا لا يجوز أن يخرجه عن جاده الصواب فغضب الله غضب يليق به سبحانه الله ليس كغضبنا نحن وإنما هو غضب يليق بالله جل وعلا ويكفي أن الله أثبته لنفسه قال وغضب الله عليه ولعنه له عذابا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأنبياء أن جميعهم يقول ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ويقول في الحديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه إذا سأل الله لم يغضب عليه فهي صفة فعلية تأتي إذا جاء سببها قال وكذلك قوله بل اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله والثخط والغضب بمعنى واحد ما اسخطه أي ما اغضبه جل وعلا وكذا فلما آسفونا انتقمنا منهم الأسف في لغة العربية على معنيين. يأتي الأسف بمعنى الحزن ويأتي الأسف بمعنى الغضب. ياتي الأسف بمعنى الحزن ويأتي الأسف بمعنى الغضب في قول الله تبارك وتعالى عن يعقوب وقال يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وأسفى وحزناه هذا الحزن هذا الأسف بمعنى الحزن. وتأتي الأسف بمعنى الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما انتقمنا منهم. وإذا كان بعض السلف يقول يا أهل معاصي الله، احذروا أسف الله، احذروا أسف الله، فإن الله قال، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالأسف في لغة العرب تأتي بمعنى الغضب وتأتي بمعنى الحن. كيف نفرق؟ بالسياق، بالسياق الكلام. لما اقول الانسان اسفتني فساعاقبك ما معناها اغضبتني لكن لما اقول له اسفتني فدمعت عيني لاجلك احزنتني فالقصد إذن ان هذا ينظر الى سياق الكلام وكذلك قوله ولكن كره الله انبعاثهم فالله ايضا يكره اذا فعل الناس مكروهاته جل وعلا فيكره لذلك سبحانه وتعالى كبر مقتا أي بغضا كبر إذا الله يبغض ويحب سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون looking at it only to come to them, or بعض come ربك؟ كلا Lord, دكت to come to your Lord, or to come to وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ونزل الْمَلَائِكَةُ تنزيلا نعم كل هذه الآيات التي ذكرها الشيخ سالم تيمي أيضاً لتثبت صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى هي صفة كمال لله جل وعلا أنه يجيء ويأتي سبحانه وتعالى للفصل في القضاء بين الناس سبحانه وتعالى قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام أي يوم القيامة يوم الحشر والملائكة وقضي الأمر خلاص انتهى الأمر وكذا قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثبت في إيمانها خيرا كذلك إتيان الله أيضا للفصل في القضاء بين الناس وكذا قال الله تبارك وتعالى اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا اي حال والحال ان الملائكه صفا صفا فالله يجيء وياتي سبحانه وتعالى مجيء يليق به ليس كمجيئنا نحن وذالك البعض يقول طيب اذا جاء العرش يخلو ما ل... لما نتكلم بهذا اصلا نقول ليس كمثله شيء ياتي كما شاء يجيء كما شاء سبحانه ولا نخوض في الغيب في مثل هذه الأمور إذا جاء هل يكون العرش فوقه ما في شيء فوق الله تبارك وتعالى الله فوق كل شيء جل وعلا لكن لا نتكلم في هذه الأمور الغيبية إذا جاء هل يخلو منه العرش أو يبقى على العرش لا نتكلم في هذا نقول يجيد كما قال ونقول يأتي كما قال سبحانه وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين هم أحرصوا منا والنبي صلوات ربي وسلم لم يسألوا عن هذه الأشياء ولا النبي أخبرهم صلوات ربي وسلم في فيكفينا ما كفاهم نعم أيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيل اي يوم يأتي الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه وهذه تسمى صفات الله صفات الذات صفات الله تبارك صفة الوجه وسيئة صفات اليدين والأصابع وغيرها فنثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى أن له سبحانه وتعالى وجها يليق به ليس كوجوهنا وإنما وجه يليق به ووصفه الله تبارك وتعالى هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا الوجه له جلال له اكرام وليس الجلال والإكرام هنا عائد الى الرب بل عائد الى الوجه لانه لو كان عائدا الى الرب كان يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لأن لانها صفه لربك ورب مكسوره مجروره بالاضافه فلو كانت وصفا لله للرب كانت تقول ذي الجلال والإكرام كما في آخر السورة في آخر السورة يقول ماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال هنا قال ذو الجلال فذو الجلال عطف على وجه لأنه مرفوع فصارت مرفوعة والأصل ان العطف يتبع فيه المعطوف المعطوف عليه فيبقى وجه ربك ذو الجلال فالوجه وصف بانه ذو جلال واكرى واما في السنه فكثير ايضا كما ساتينا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبوحات وجهه ما يصل اليه بصره وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم وفيه وفيكشف الخجاب عن وجهه سبحانه وتعالى فالله له وجه يليق به قطعا ليس كوجوهنا وإنما وجه يليق بالله سبحانه وتعالى كيف هو الله أعلم ولا يجوز لنا نتكلم بالكيفية لماذا؟ لأنه غيب وأعظم الغيب هو الله سبحانه وتعالى نعم وقول كل شيء هالك إلا وجهه هذه أهل العلم فيها على قولين كل شيء هالك إلا وجهه قالوا أي كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى وعبر بالوجه لأنه كريم فعبر بالوجه عنه كله سبحانه وتعالى أو أن يكون المعنى وكل شيء هالك إلا وجه أي إلا ما أريد به وجه الله أي كل عمل ما أريد به وجه الله لا يقبله الله سبحانه إلا العمل الذي أريد به وجهه سبحانه وتعالى اخلص فيه لله نعم أحسن الله إليكم وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نعم قول الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والله خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه ولذلك أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الذي تنتسب إليه الأشاعر ظلما وزورا وهو من ائمه أهل السنة لما تكلم في كتابه الإبانة قال ونثبت لله هذه الصفات ولا يمكن أن يكون لأن كما يقول البعض ما معك ذكر اليد لله تبارك وتعالى أنه النعمة أو القدرة وهذا كذب على الله تبارك وتعالى بل يد الله يد تليق به سبحانه وتعالى وإذا قال أبو الحسن الأشعر رحمه الله تعالى لو كانت اليد هي النعمة والقدرة فكيف تثنى هنا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما في قدرتي لا القدرة شيء واحد ولا نعمتين نعم الله كثيرة سبحانه وتعالى فالقصد إذن لما خلقت بيدي أي هما يدان كريمتان تليقان بالله سبحانه وتعالى ليست كأيدين قطعاً ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وكذا قال الله تبارك وقاتل يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم اثبات اليد لله تبارك وتعالى ولو كانت القدرة والله يقول لابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لو كانت القدرة يقول وانا أيضا خلقتني بيديك كان يحتج بهذا إبليس لكن إبليس عرف أنه لم يخلق بيد الله وإنما خلق آدم بيديه والناس يوم القيامه يأتون إلى آدم يقول له يا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيديه واسجد لك ملائكته هذه كرامه لادم عليه الصلاه والسلام نعم احسن الله اليكم وقوله واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني نعم هنا فيها اثبات العين لله تبارك وتعالى فاصب لحكم ربك فانك بعيننا وليس المقصود بعيننا اي داخل العين لأن الله ليس محل للحوادث سبحانه وتعالى وليس مقصده داخل عين الله تبارك وتعالى ولكن تحت نظرنا ورعايتنا وحمايتنا ومحبتنا وعطفنا وكذلك وحملناه على ذات ألواح ولتجري عيوننا أي بنظرنا وكذلك قال الله تبارك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي برعايتي سبحانه وتعالى ولكن ذكر العين في كل هذه الآيات دلعنها لله عين سبحانه وتعالى فإذا زدت على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور فيها إثبات العين لله تبارك وتعالى واختلف أهل العلم هنا هل نثبت لله العين يعني جنس العين أو نثبت لله عينين فبعضهم قال نثبت لله عينين لأنه قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بيعور وبعضهم قال بل نقول لله عين ونسكت بدون الخوض هل هي عين هل هي عينان هل هي أعين نسكت عن هذا وهذا الأسلم العلم عند الله تبارك وتعالى نعم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 وقولوا اعماله فسيعلم الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الايات اتى بها الشيخ سمطيمي ليبين اثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى وهنا مسألة مهمه جدا أننا إذا اثبتنا السمع والبصر لله تبارك وتعالى فلا يجوز لنا أن نتجاوز في ذلك فالبعض يقولون عين إذا له رمش إذا له جفن لا, لا يجوز هذا الكلام أبد عين مسكت خلاص وهذا هو معنى قول الشيخ سعنتين في بداية الكلام أننا لا نقول على الله إلا ما قاله عن نفسي و قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز ذلك أبدا وإنما نثبت له ما أثبته لنفسي وما أثبته له رسله فقط ولا نأخذ باللازم في صفات الله تبارك وتعالى كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فيأتي أحد يقول ان الله له أنف يشم به لا يجوز هذا الكلام لأن الله ما أثبت لنفسه انفا سبحانه وتعالى فنسكت لا نخوض في هذه الأمور وإنما نثبت ما أثبت الله فقط وأثبته رسله صلوات ربه وسلامه عليه فقط نعم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 هذه أيضا من صفات الأفعال ولكنها لا تأتي إلا مقيدة كما قال أهل العلم لا تأتي مطلقة هكذا وهي تقريبا خمس صفات أو ست وهي المكر والكيد والخداء والاستهزاء والسخرية والمحال والمحال معناها المكر والكيد فهذه الصفات لا نثبتها لله إلا مقيدة نقول يمكر بمن يمكر يكيد بمن يكيد يسخر ممن يسخر يستهزئ بمن يستهزئ وهكذا ولا نطلقها بدون قيد ابدا وإنما تأتي من كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكد ويكيدون كيدا وأكيد كيدا يخادعون الله وهو خادعهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما, إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به وهكذا فهذه لا تأتي إلا مقيدة باب الرد لأن الإنسان أو هذه الصفات في الأصل فيها إذا كانت ابتداء أن تكون عيبا الذي يمكر ويكيد ويخادع ويستهزئ ويسخر صفات ليست طيبة لكن عندما يكون يسخر بمن يسخر يستهزئ بمن يستهزئ يكيد من يكيد يمكر بمن يمكر يخادع من يخادع هذه قوة ولذا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا مع أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لكن لما بدأت منه السخرية صار الرد مباحا قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فالقصد إذن أن هذه الصفات تثبت لله مقيده، وليست على إطلاقها نعم أحسن الله إليكم وقوله إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ ضَفُورٌ رَحِيمٌ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولعسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين نعم في هذه الآيات أيضا استدل بها شخص نتمي على أثبات صفات لله صفة العفو صفة القدرة صفة المغفرة صفة الرحمة صفة العزة كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى والعفو يختلف عن المغفرة قال أهل العلم العفو هو المسامحة والمغفرة هي المسامحة مع الستر يعني يمكن أن يسامحك ولا يستر عليك عندما يأتيني إنسان يخطئ في حقي فأقول عفوت عنك ولكنك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا أمام الناس ثم قل عفوت عنك لكن المغفرة زيادة على العفو عفو والستر، المغفر عفو وستر أي لا أفضحه وأسامحه فهذا الفرق بين العفو والمغفرة وأما العزة فالعزه تأتي على معنيين العزيز هو الغالب العزيز هو الغالب والعزيز هو الممتنع العزيز من إذا أراد شيئا فعله غالب والعزيز هو الممتنع لا يقدر أحد على ضره أو أداه أبدا عزيز فالله تبارك وتعالى غالب ولا يقدر أحد على ضره سبحانه وتعنكم لن تبلغوا ضري فتضروني جل في علاه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تبا اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصقذر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله آدابا يحبونهم كحب الله كذلك أنت شاهدت بهذه الآيات لإثبات الاسم لله تبارك وتبارك اسم ربك للجلال والإكرام وكهل تعلم له سمية سبحانه وتعالى وكذلك أنه ليس له كف ولم يكن له كف يعني أحد يساميه أو يدانيه جل وعلى وليس له ند ولا مثل فلا تضربوا لله الامثال وقال الله تبارك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اي يساونهم يحبونهم كحب الله جعله ندا له يساويه بالله جل وعلا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله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 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا <تصفيق> الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله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 If الله يعلم and لا تعلمون قل aware حرم it. الفواحش ما the Lord وما بطن the والبغي what الحق the تشركوا بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون كل هذه الايات التي اتى بها الشافنتيميه لاثبات ان الله لا شريك له وانه الواحد الاحد سبحانه وتعالى وله الكمال المطلق في اسماءه وافعاله وصفاته جل في علاه نعم أحسن الله إليكم وقوله الرحمن على العوش استوى في ستة مواضع وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه بل رفعه الله إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ الاستواء أثبته الله لنفسه في كتابه في سبعة مواضع سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كلها يثبت فيها الله تبارك وتعالى انه استوى على العرش جل وعلا واستوى في لغة العرب تاتي على اربعه معان كما قال أهل العلم بحسب السياق بحسب الكلام اذا جاء بعدها على تختلف عن اذا جاء بعدها الى تختلف عن اذا جاء بعدها الواو تختلف عن اذا جاءت مطلقه غير مقيده باي حرف من هذه الحروف فاذا جاءت عند العرب بعدها على استوى على فهذا معناها على وارتفع ومنها استوى على العرش وهو العلو علو الله تبارك وتعالى وإذا جاءت بعدها الى بمعنى قصد ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات اي قصد الى السماء فسواهن سبع سماوات وإذا جاءت الواو في لغة العرب استوى كذا وكذا أي تعادلا استوى كذا وكذا أي تعادلا وإذا جاءت مطلقة بدون قيد بمعنى نضجه فلما بلغ أشده واستوى أي نضج وإن تقول استوى الطعام بمعنى نضج وتهيأ فاستوى بحسب سياق الكلام وهذه الآيات كلها فيها استوى على بمعنى إذن على وارتفع سبحانه وتعالى واستواؤه على العرش هذه ايضا من صفات الأفعال استواؤه على العرش من صفات الأفعال وإنما كان استواؤه على العرش بعد أن خلق العرش لأن العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء أي لم يستوى عليه وإنما استوى عليه بعد ان خلق السماوات والأرض فالاستواء على العرش من صفات الأفعال من صفات الأفعال وهي ما فعله الله تبارك وتعالى استواء عليه علوه على العرش بعد أن خلقه جل في علاه نعم ثم ذكر آيات إثبات العلو علو الله على خلقه سبحانه وتعالى والله عالم على خلقه جل وعلا ومن اسمه العلي العظيم وعلو الله ثلاثة أنواع علو قدر وعلو قدرة وعلو مكان علو القدر وهو العلي العظيم قدره عظيم سبحانه وتعالى علو قدرة في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده أحسنت وهو القاهر فوق عباده هذا علو القدرة من الله تبارك وتعالى علو المكان أمنتم من في السماء سبحانه وتعالى فالقصد أن الله تبارك وتعالى له علو القدر وعلو القدرة وعلو المكان أهل كل المسلمين باختلاف طوائفهم وفرقهم يثبتون علو القدر وعلو القدرة أو القهر لكن علو المكان لا يثبته إلا أهل السنة وأما أهل البدع من يقول الله في كل مكان ومنهم من يقول الله ليس في مكان إلا أهل السنة فيقول إن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى فوق عرشه جل وعلا وذكر بعض الآيات الدل على ذلك منها قول الله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي معناها أن الله في العلو سبحانه وتعالى وقوله بل الله إليه إليه يصعد الكلم الطيب بل فرعون ماذا قال قال يا هامن ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى اله موسى وقول الله تبارك من في السماء ان يخسف بكم الأرض فاذا هي تموت ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ان القصد ان الله تبارك وتعالى فوق سماواته ليس داخل سماواته لأن الله بائن من خلقه ليس السماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه الله يحمل السماوات على اصبع سبحانه وتعالى فكيف يكون هو داخل السماوات الله اعظم من السماوات وأكبر من السماوات سبحانه وتعالى فكيف يكون هو داخل السماوات وإن الله فوق السماء سبحانه وامنت من في السماء في العلو من في السماء في العلوب وليس في السماء داخل السماء وكل ما علاك فهو سماء وإذا قال الله تبارك وننزل من السماء ماء اي من السحاب والرجل الذي كان يبيع الطعام ادخل النبي يده في الصبره فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الصبرة قال اصابته السماء اي المطر فكل شيء علاك فهو السماء فالله فوق السماء سبحانه وتعالى ولنا السموات فوقها الكرسي وفوقها العرش والله فوق العرش سبحانه وتعالى نعم أحسن الله اليكم وقوله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 لا تحزن ان الله معنا وقوله انني معكم اسمع وارى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا ان الله مع الصابرين كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين نعم اثبات المعية لله معية الله لخلقه على ثلاثة أنواع معية عامة ومعية خاصة بوصف ومعية خاصة بشخص المعية العامة مع كل أحد وليس لاحد فيها فضل كما قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو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 أينما كنتم والله بما تعملون بصير ولذلك الإمام أحمد يقول بدأها بالعلم وختمها بالعلم فهذه معية علمية ليس لأحد فيها فضل وتعم جميع الخلق ثم المعية الخاصة بوصف كل من اتصف بهذا الوصف الله معه ينصره ويحبه ويؤيده جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين هذه المعية معية محبه ونصرة من الله تبارك الله لكل من اتصف بهذا الوصف ثم المعية الخاصة بشخص وهذه ذكرها الله مرتين في كتابه مرة لموسى وهارون ومرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقال في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وإن كان هو مع الجميع بعلمه لكن مع موسى وهارون خاصة أسمع وأرى أي أنصركما وأجفع عنكما ولما قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي معي أنا ولم يقل معنا معي وكذلك الله تبارك وتعالى قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت معنا أن كفار قريش أين كانوا على باب الغرب أشبار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر لكن الله معي انا وانت ما ظن في اثنين الله ثالثهما فهي معيه نصرة وتأييد ومحبة من الله تبارك وتعالى وهذه لم تحدث لبشر غير الانبياء الا ليؤيوب الصديق رضي الله عنه تعرفون منزلة هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله ومن اصدق من الله حديثا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدْلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا مِنْهُمَّ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا قل الله قال تعالى قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله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 وقوله ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب وقوله وهذا كتاب انزلناه مبارك وقوله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين نعم في هذه الآيات يستدل شيخ حسان تيمية على إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وانه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى فنثبت لله صفة الكلام وأن القرآن كلام الله جل وعلا وأنه صفة من صفاته جل في علاه ولذلك يجوز القسم بكلام الله تقول أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق لأن كلماته صفة له سبحانه وتعالى فكلام الله أثبت في كتاب الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله نسبه إلى نفسه وما ينسبه الله إلى نفسه ينقسم إلى قسمين إما أن يكون عينا قائمة وإما أن يكون معنا من المعاني فإن كان عينا قائمة بذاتها فهي إضافة تشريف إذا كان عينا قائمة بذاتها فإضافة تشريف كما تقول بيت الله روح الله ناقه الله بعد بيت الله قلناها عبد الله هذه كلها اضافه تشريف لان هذه عين قائمه المسجد عين قائمه شيء ملموس اما اذا كان معنا من المعاني ونسب الى الله تبارك وتعالى سمع الله بصر الله كلام الله قدره الله ليش شيء ملموس هذا معنى من المعاني فهي لله تبارك وتعالى فما ينسب إلى الله جل وعلا إما أن يكون معنى من المعاني وإما أن يكون شيئا قائما بذاته والكلام ليس شيئا قائما بذاته إذن هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثم ذكر الآيات التي تدل على تنزيل القرآن من عند الله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي أنزلناه من عند الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى وقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزياده وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القران طالبا للهدى منه تبين له طويق الحق نعم إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وهذه النصوص وجوه يومئذ ناظرة من النضاره والجمال إلى ربها ناظرة وإذا عديت نظرة بإلى فهو نظر الوجه وقد تكون نظرة بمعنى انتظر نظرة كما قال الله تباره فناظرة إلى ميثرة يعني انتظار إلى ميثرة ولكن إذا لم تعد نظرة كذا نظره أي امهله نظره بمعنى امهله هل ينظرون الا ان تاتيهم ملائكه هل ينتظرون لكن اذا جاءت بإلى وإلى العين فهو نظر الوجه وجوه يومئذ الناظره الى ربها ناظره الوجوه ناظره الى ماذا الى الله سبحانه وتعالى فرؤيه المؤمنين ربهم ان الله جعلنا واياكم ممن ينظر اليه ويتنعم برؤيته جل في علاه فيتنظر الى الله اي تراه سبحانه وتعالى للذين اراك ينظرون هذه عامة ينظرون كل شيء ومنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وكذا قول للذين أحسن حسن وزيادة فسرها النبي كما سيأتي أنه قال الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى نعم